وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتصفوا بها كما قال الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وبيّن الله جل في علا أن الاتصاف بالعزة ينبغي أن يكون ملازما للمؤمنين مهما كثرت عليهم الخطوب أو تكاثر عليهم الأعداء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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وذكر الله تعالى في كتابه صورا من صور العزة عند السابقين فنقرأ في القرآن قصة السحرة مع فرعون لما قال لهم فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة سوف تعلمون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 أن تستعذ إلا بالعزيز وأن لا تستقوي إلا بالقوي وأن تستجبر إلا بالجبار أن يكون اعتمادك ولا لجؤك ولا هروبك إلا إلى العزيز القوي جل في علاه لذلك عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه هذه المشاعر يشعر الواحد أنه عزيز وينقل ماله ضعفت عدته بسي سلوكي أداة ربى رباني وسلوكي أداة ربى رباني.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 WWw.wazakkirर